اِذَا الْقُوءُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير قالوا بلى قد جاء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 ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذرولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإلين نشور أأمنتم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 ولقد كذب الذين من قبرهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن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 من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل تجوفون ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهذا ام من يمشي سويا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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال المبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمَن يأتكم فَمَن يَأْتِكُم بِمَا إِمَّا